موقع فيض الله الخيري في الضم يقدم اهلا بك يا رمضان اقبلت فايق قلوبنا الغافله اطلق ارواحنا الماسوره اقبلت فجدد عهدنا بكتاب ربنا تلاوه وعملا وتدبرا أيها المسلمون اعلنوا الأفراح بالوافد الحبيب شهر الصيام والقيام شهر الذكر والقرآن شهر التوبة والغفران شهر الرحمة والرضان ولله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت مردة الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي مناد يا بابي الخطر أقبر ويا بابي الشرح أقبر ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان أي صلى صلاة القياه أو صلاة الترويح من قام رمضان إيمانا واحتفابا غفر له ما تقدم من ذنبه اسمع الحديث ده وإوعى تقول لي سمعته قبل كده أنت عمرك ما سمعت الحديث ده قبل كده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار لكل منهم دعوة مستجابة طولهم لنا بنسمع في كل ليلة عتقاء لكن في يوم وليلة جديد مش محليز مألفه بس مكانش متركز عليه أو فهمنا دلوقتي في كل يوم وليل عشان كده كان الناس مضيعين لأيام وكل الاهتمام بالليال أخير وإحنا هنبحر بقى في رمضان الهدف شوف هو هدف واحد من شغيره قلعتكم منه ومن أول ليلة يا أيها المسلم لا تضيع وقتك في رمضان وفي غير رمضان واشتهد في رمضان ان تفرغ جل وقتك للقرآن. والله محروم من ادى عليه رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يجد نفسه الا في فريق الخاسرين النادمين ممن ضيعوا أمام المسلسلات والأفلاح وفي معصية الله جل وعلا الملك العلام الله عليه وسلم قال راغم أنف عبد أي ذل وهاد والتسقط أنفه بالتراب راغم أنف عبد أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له وَإِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَكَ فِي رَمَضَانَ فَمَتَى؟ وَإِنْ لَمْ تَتُبْ وَتَرْجِعْ إِلَى اللَّهِ فِي رَمَضَانَ فَمَتَى؟ فالسباق سيبدأ نعم غداً أو الليلة قد يبدأ السباق المتسابقون عن قريب عند نقطة البداية فأين سيكون مكانك؟ فلنتواصى استقباله بكل همة وعزيمة وجدية ولنحذر التسويف والفتور لنحذر سرقه لياليه وايامه فانما هو كما وصفه الله كما وصفه الله في القران فقال ايام معدودات ايام معدودات سرعان ما تمضي ثم نقول انتهى رمضان فاستعدوا له استغلوا ايامه ولياليه بل والله دقائقه وثوانيه بكل ما تستطيعون من اعمال برد من اعمال بر واحسان ستقربون به للرحيم الرحمن